Bismillah. 114. وعذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 115. ألا يوم يأتيهم ليس مصر قروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان سَانَ مِن رَحمَةَ صُم مَ نَ زَمَّ مِنُّءِ النَّهُ وَلَئِنْ أَذَقُنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرُوَاءَ مَسَّتْهُ ليقولن, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ سيئات عني إنه لفرح فخور <تصفيق> إلا الذين صبا وَِ حَاتِ أُلائِكَ لَ مَوفِرَتُ وَأَيُكَبِ فَلَا عَكَْ بما ما يوحى اليك وبائق به صدرك ان يقولوا, أن يقولوا يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَكْتُوبُوهُ عِنْدَ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فعلموا أن ما أنزل بعلم الله فعلموا أن ما ف كََ يريدُ الحَيان تَ تدُ النياوَزينَ تَوا وَفْ ف نُوفِّي إِلَيْهِمْ أَمَّا لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ 119. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افَمَن كَانَ شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَكُ من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون gan diba يَا <مترجم> نَوْالِمِينَ <وضح bom> <وضح> <الذي> 119. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا وَل إِكَ الذيذَ خَصِ أَ فُسَ وَظَل اللُّ م لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا ولحاتي واخبت الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك أص وحام الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمين هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ قَالُوا لَمَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ما نرى كان إلا بشرا مر لنا وما نرى كتبع إلا الذين أراذلنا يَوْمَئِذٍ وَمَا نَرَانَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نُذُنُّكُمْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى هُدًى وَإِن كُنتُ مِنْ رَبِّي مُرْشَدًا وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عليكم فاميت عليكم ان 17. لكني أراكم قوما أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهم اعلم بما في انفسهم 2 <todd> إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر يَخِرُّ مِن قَال إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَضْحَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ always go In the sudyll fi yw dyn i حَتَّى إِذَا جَاءَ قل نحمل فيها كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق القول ومن آل وَمَا آمَنَ مَن هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا إن ربي لغفور رحيم وإي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا سآوي إلى جبن يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم وحال بينهم الموج فكان من المضرقين وقيل يا ماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر عال الرجود وان تلب للقوم الظالمين وان انت نوح واب فقال ربي إن ابني من أهلي فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحفظ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 وا لا رب انني اعوذ بك ان افسد ما ليس لبي و الا تثر لي, لي وت 119. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلاك وَمَنْ سَنُمَتْ دَعُوهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أنبار ان فلا تعقلون او هل قوم استفروض بكم ثمتوا الي المرسلين قم مدرارا يرسل السماء عليه قم مدرارا ويعزكم قوما ثم وَ وَيَزِذِكُم قَُةَ إِلَ قُاتِكُم وَنتَ تَل وَإِذْ قَوْمُ مُسْتَو فِي الرَّبِّ فَقُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ السَّمَاءِ عَلَيْكُم مّضِرًا وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَيْهِ وَتُكْمِلُونَ وَلَا تَتَعَوَّلُونَ قَوْلُ يَا هُدُ مَا جَ نَن بِبَيْنَن تُونَ وَمَا نَحْنُ بِتَرِقِي آلِهَتِنَا عن قَوْلُكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اعتراكَ بَعْضُ آلِيَتِنَا بِسُوءٍ <تصفيق> <قال>, <تصفيق> قَالَ إِنِّي أخذوا أني بريء مما تشركون من دونه أني تُريقُ نَندُ نِغِفَكُ دُنيَ جميعًا ثمَّ لا can you? e thinking file Christmas it by something on it إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَينْ ثُمَّ لَهُ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بي يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ عَلَا تَعْذُرُونَ شَيْئًا إِنَّ رَبَّ يَا أَنَّ قُلِشَ إِنْ حَفِو أَنَّ مَا جَأْمُرْنَا جِيْنَا هُدًى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَأَنْتَ الْكَاذِبُ جَاءَ الَّذِينَ بِآيَاتِ رب وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لهم نكو ويوم القيامة ألا إن عاذا كنفورا ربهم ألا بود للعد القوم وإلى فهود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله أَ شاءكُم مَِ أَوب وَس تم مركُ في غَا فَس inna rab وَأَ شَأكُ مِ الأب وَس توم مكُ في in فَمَا تَزِيدُهُمْ نِغْرَتُهُمْ إِلَّا خَسَارًا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تأكل قُلْ شِئْ أَوْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَقُمْ هَا فَقُل لَّن تَمْتَعُوا فِي داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا رحمتنا نجئنا صالحون الذين معه برحمتي منا ومن خذ 111. إن هو القوي العزيز 112. وأخذ الذين ظلموا وَيَحْتَـفُونَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِ قَـتِـيـمٍ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَمْ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رب لهم الا مذلثمود ولقد جاء رسلنا اي قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل فَلَم مَا رَاء أَيدِ يأَْظُُم ل تَصِِلوا إِلََّكِ رَ وَأَْ يَْسَل 117. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 118. وامرأته قائمة نَبِيّ اسْحَقَاوَ مِنْ وَرَائِسْ حَقَعُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا لِذِ وَأَنعَجُ ذا ذا لشيخ اننا ذا لا شيء نع مَتُ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 127. إنه حميد مجيد قالت يا ويلك أألد وأنا عجوز وهذا بل إن هذا وَأَنُوا أَتَ يب من أَمرلذ وَق م تُ مه وَظَ كَةُ لَكمُ إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم روّجا السراء يذل نافقوا ملوط إن إله الله ما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا صفاظ غير مرض 117. وقال هذا يوم عصيب 118. وجاءه قوم يهرعون إليه 119. قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتكروا Quan அлә قالوا يا نوح إننا رسل رب بك لن يصلوا إلي اأسربئ ذلك بقوم 111. لا أحد إلا امرأة 112. ما أصابه إن موعده صبح. اليس الصلح بقريب فلم ماذا لَّ حجرةَ مِننسِت جيلِ مَوْ غُودٍِ مسَمَةَ أَمَّنْ ذِي عَنَا أَخَوُهُمْ شَيْئًا Oh, now, then. حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه إن لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قول طم منكم ببعيد واستغفروا No! ولم قرض او Well, no. A oh. Wa inna aaa وقول...